جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل هل يوجد فرق بين لفظة التشبيه والتمثيل نعم يوجد فرق بين اللفظتين فلفظة التمثيل هي التي ورد نفيها في القرآن قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأما لفظة التشبيه فلم ترد ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المناظرة التي جرت معه في العقيدة الواسطيه قال قنت بلا تمثيل ولم أقل بلا تشبيه لأن هذه هي اللفظة التي وردت في القرآن والتزم رحمه الله في كتابه بأن يورد الألفاظ الواردة في القرآن ثم أيضا من حيث المعنى بينهما فرق من حيث المعنى بينهما فرق لكن من يطلق من أهل السنة هذه اللفظة في مقام النفي يقوم بلا تشبيه مرادهم بها بلا تمثيل فترد احيانا في كتب أهل العلم ويريدون بها المعنى المراد بقوله بلا تمثيل نعم يقول جزاكم الله خيرا ما الفرق بين التعطيل والتحريف التعطيل هو النفي التعطيل هو النفي والتحريف إمالة اللفظ بتغيير تغيير اللفظ نفسه أو تغيير المعنى بإعطائه معنى لفظا آخر ولهذا قالوا التحريف التحريف نوعان لفظي ومعنوي والمراد بالتحريف التعطيل يعني من يحرف المعنى بتغيير اللفظ أو بتغيير المعنى مراده بذلك التعطيل نفي الصفه ولهذا قيل كل محرف معطل وليس كل معطل محرفا لأن من يعطل قد يعطل ولا يلتفت الى النصوص ويشتغل بصرفها عن معانيها، فيكتفي بالتعطيل. أما من يحرف النصوص، فإنه بتحريفه لها جمع بين التحريف والتعطيل. ولهذا قالوا كل محرف معطل وليس كل معطل محرف. نعم. يقول ما المقصود بتفويض معاني الصفات؟ تفويض معاني الصفات؟ هذا طريقه من طرق أهل البدع في التعامل مع صفات الله سبحانه وتعالى والمراد بتفويض المعاني أن يقال أن ليس لها معاني مفهومة مثل الرحمن العرش استوى بل يداهم رضي الله عنهم وغيرها من آيات الصفات يفوضون معناها يقول ليس لها معنى يفهم ليس لها معنى يفهم بل يفوض المعنى لله ولا نفهم منها أي معنى فهذا مقاله من مقالات المعطلة معطلة صفات الله سبحانه وتعالى لأن الرحمن على العرش استوى له معنى قال الإمام مالك لسوى معلوم أي معنى بل يداه مبسوطتان لها معنى معلوم رضي الله عنهم لها معنى وهكذا جميع آيات الصفات معانيها واضحة ومفهومة والله سبحانه وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين أي واضح بين يفهم فالقول بتفويض المعاني هذا قول باطل وهو من مقالة معطلة صفات الله سبحانه وتعالى بينما تفويض الكيف واجب تفويض الكيف كيفية الصفات واجب لأن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى مجهوله والإمام مالك رحمه الله لما قال له السائل كيف استوى قال الاستوى هو معلوم والكيف مجهول أي نفوض علم الكيف لله سبحانه وتعالى والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة يقول هل الذي ينكر الصفات كلها يكون كافرا لأنه أنكر شيئا من الكتاب والسنة الإمام نعين بالحمد رحمه الله شيخ الإمام البخاري له كلمة عظيمة تناقلها أئمة السلف وروها في الكتب لا اللالكاء في شرح الاعتقاد وغيره قال من جحد ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه فقد كفر ومن شبه الله بخلقه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ليس فيه تشبيه فجحد الصفات كفر وتشبيه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين كفر بالله عز وجل لأن المعطل عندما يجحد الصفات يقول أمره إلى أنه يعبد العدم يقول أمره إلى أنه يعبد العدم والذي يمثل صفات الله تعالى بصفات المخلوقين يقول أمره إلى أنه يعبد الصنم ولهذا قال من قال من السلف رحمه الله المعطل يعبد عدم والممثل يعبد صنم والموحد يعبد إله الأرض والسماء سبحانه وتعالى نعم. يقول هل لازم من إثبات الصفات لله عز وجل أن نقول بأن لله جسم هذه اللفظة هي من جنس الأعضاء والأركان والحدود وكلها من محدثات علماء الكلام ولا وجود لها أصلا في الكتاب والسنة فإذا قال قال هل تثبتون الجسم أو تنفون يقال له ماذا تريد به إن كان تريد بالجسم يد لله تليق به وجه يليق به فنحن نثبت لله صفاته وإن كان مراده جسم كالأجسام ويمثل الله بخلقه فالله ليس لا مثيل له فمثل هذه الألفاظ التي احدثها علماء الكلام وكان مرادهم بإحداثها وانشائها تعطيل الصفات لا ترى لها وجودا إطلاقا في كتب أهل السنة لأن أهل السنة كما أشرت يدورون مع الكتاب والسنة نفيا وإثباتا